إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازَا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا نَغْرًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يطوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون